كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا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 122. أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا